جرب جرب, جرب جرب جرب أن ترفع سماعة الهاتف دون هدف محدد ثم دع سجل ذكرياتك المحببة يختار لك الهدف سنة اثنتان خمس أو أكثر دون أن تسمع صوته ألا يستحق جميل الذكر أن تسأل عنه كان صديقا كان أخا وقتها كان قريبا جدا وبعث ماذا تنتظر؟ جرب، جرب، جرب، جرب.